تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطل ربك لشديد إنه هو يبذئ ويعيد وهو الغفور الوادود ذو العرش المجيد فعال لما يريد